موقع الشيخ ياسر الدوسري يقدم بسم الله الرحمن الرحيم على موقع الشيخ ياسر بن راشد قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله وحال بينهما الموج وحال بينهما الموج فكان من المغرقين آيه آيات, آيات تقدم تلاوه مباركة بصوت القارئ الشيخ ياسر بن راشد الدوسري واقم الصلاه طرفي النهار وزلفا من الليل ان الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فان الله لا يضيع اجر المحسنين مقتطفات من أجمل التلاوه مقتطفات من اجمل التلاوه لعام 1429 للهجره لسوره لي سوره هود فاما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها, خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك ان ربك فعال لما يريد وان الذين سعدوا ففي الجنه فِيهَا خالدين فيها ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربك وعطاء غير مجذود وسورة المؤمنون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا, أخرجنا منها ربنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسأوا فيها ولا تكلمون والآن نترككم مع التلاوة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لذ حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إلَى أَجْلِ مُسَمَّى وَيُؤَتِّكُ الَّذِي فَضْلِ فَضْلَهُ وَإِنَّهُ وَلَوْ فَئِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ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 في الأرض إلا على الله رزقها، إِلَّا على الله رزقها، ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين.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 سحرهم مبين ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمم معدودة لا ما يحبس ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحق بهم ما كانوا به يستهزئون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 إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة أولئك وأجر كبير فلعلك تارك بَعْضَ مَا يوحى إلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَيْ يقولوا, يقولوا لولا بِهِ عليه كنز عَلَيْهِ أي يقولوا لولا انزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما انت نذير والله على كل شيء وكيل أم يقولون افتراه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 فاعلموا أن ما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون؟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 وَمَنْ أَظَلَّ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا هُلَاءَكَ يُعْرَضُونَ عَلَى رَبِّهِمْ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَاأُلَاءَ إِلَّا كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ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 أَنَّ بِقَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّهُمْ مُلَاقُ رَبِّهِمْ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجَاهَلُونَ وَيَا قَوْمِ مَن يَصْرُونِ مِنَ اللَّهِ إِلَّا قَرَّتُهُمْ أفلا تذكرون ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك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 قالوا يا نوح قد جادلتنا فاكثر جدالنا فأتنا بما, تعدنا فاتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقين قال انما ياتيكم به الله ان شاء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 فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك باعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا ولا في الذين ظلموا انهم مغرقون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 ويحل عليه عذاب مقيم حتى إذا جاء أمرنا وفرت النور وفاردت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك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 وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى دانو وهي تجري بهم في كالجبال نوح ابننه وكان في معذرب يا بني يركم معنا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 وحال بينهما الموج وحال فكان من المغرقين وقيل يا ارض بلعي ماءك ويا سماء اطلعي ويا الماء قضى الأمر واستوت على الجود، وقيل بعدا للقوم الظالمين، ونادى نوح الرّب، فقال ربي، فقال ربي إنّبني.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 وبركات عليك وعلى أمم من, من معك وأمّم سَنُمَثِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُمْ مِنَ عِذَابٍ أَلِيمٍ تِلْكَ مِنْ آبَاءِ الغِيبِ نُوحٍ أَكُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا فَاصْبِرْ فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهِ إن أنتم إلا مفترون يا قوم لا أسألكم عليه أجر إن أجره إِلَّا على الذي فطرني أَفَلَا تعقلون ويَا قوم اتَّصَفُرُ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُبُو إلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُم مِّدْرَاراً يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُم مِّدْرَاراً وَيَزِدْ قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن آلهتنا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 فَكِيدُونِي جَمِيعًا ثُمَّ لَا تنظرون. إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ مَا من دار إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم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 نَجَّيْنَاهُ هُدًى وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَنَجَّيْنَاهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَرِيمٍ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 ألا بعدا لعاد قومهون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 قالوا لا تخف إن أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته طائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب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 قال لو لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد قالوا يا لوط إن رسل ربك لن يصلوا إليك فأسرِبْ أهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحدٌ ولا يلتفتْ منْكُم مصيبها ما مَرَأَتَكَ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أصابَهُم إن موعدهم الصبح وَعِدَهُمُ أَلَيْسَ الصبح بقريب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 وخاف عليكم عذاب يوم محيط ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم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 وَمَا قَوْمٌ لُوطٍ مِنْكُمْ بِبَعِيدٍ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ توبوا إليه. ربي رحيم ودود قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهتك لرجمناك وما علينا بعزيز قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا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 نجينا شعيبا والذين آمنوا معه نجئنا شعيبا والذين آمنوا معه برحمه منا واخذت الذين ظلموا الصيحه فاصبحوا في ديارهم جاثمين كان لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود ولقد ارسلنا موسى باياتنا وسلطان مبين الى فرعون وملئه فاتبعوا امر فرعون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 بِصَرِفِذِ الْمَرْخُودَ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْقُرْآنِ قَصَصُهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِينٌ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ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 ذلك يوم مجموع لهم الناس، ذلك يوم لهم الناس، يوم مشهود، وما نؤخره إلا لأجل معدود.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 ما يعبدون إلا كما يعبد أباؤهم من قبل، وإن لم نصيبهم غير من قول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 فخلقنا العلقه مضغه فخلقنا المضغه عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشانه خلقا اخر فتبارك الله احسن الخالقين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 كلا آياتي وإن كنا لمبتلين ثم أنشأنا من بعدهم قرن آخرين.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 ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين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 هُ آيَيتَ وَآوَيِنَهُ مَا إِ رَدَوَ ذَاتِ قرار ومعين يا ايها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا اني بما تعملون عليم وإن هذه أم امه واحده وانا ربكم فاتقون فتقطعوا امرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون فذرهم في غمرتهم حتى حين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 وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ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 أم يأتي أَمْ الأولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون أم يقولون به جنة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 وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَاكِبُونَ وَلَوْ رَحِمْنَا وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرِّ الَّلَّجُو فِي طُغِيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ وَلَقَدْ أَخَذْنَا هُنَّ بِالْعَذَابِ فَمَسْتَكَانُوا لَرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ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 رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَإِنَّ عَلَانا نُرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ إِذَا فَعَلَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةِ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ وَقِرَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ يحضرون حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعل لي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها وَمِن وَرَآئِهِمْ بَرْزَقٌ إلَى يَوْمٍ يُبْعَثُونَ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَ إِذٍ فَلَا بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوا۟ فَأُولَٰئِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوا۟ أَنفُسَهُمْ فِى جَهَنَّمَ خٰلِدُونَ تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النار ألفح وجوههم النار وهم فيها كالحون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا قالوا ربنا غلبت علينا وكننا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها ربنا رجنا منها فان عدنا فانا ظالمون قال اخسؤوا فيها ولا تكلمون قال اخسؤوا فيها ولا تكلمون انه كان فريق من عبادي يقولون